الوصل عن من يبيهها الله الله الله عليهم لا بيشوا تاركيني الله عليهم الله عليهم لا مشو تاركين الله الله جدتني الماضي سنيني يوم حملتني وانت fiha jit el mcan alli sabr yah Oh oh oh oh كي في ذكر مسعدتيها <تصفيق> وانا اللي اول فيك ويني سنين عن من the وطيفهم ابتليني يسكن مذا مع حزني ويعتني بكاتي والقلب انت فضيحت ويني والجافني يشكي دمعتي وأشتكيها multim